Fifty Languages Sheetra, Shira Thalafatun wa Thalathun Thalasa wa Thalathun Vakzalam Fi mahatta al-qitar Fi mahatta مشقو برلين كورر متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين سيديوا زوكيشتور قشئل كورر مشقو باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس؟ سيديغواء زي او تشتر قتش لندن كورر متى يسافر القطار التالي الى لندن؟ متى يسافر القطار التالي الى لندن؟ فرشاوة كورا مش اكور سحاتر تحبشم او في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو ستوكغولم كور ماكور سحاتر طابشم في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم بودابست كور مشكور سحاتر تحابشم اوچشت في أي ساعه يسافر القطار إلى بودابست في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست س مدريد من فضلك تذكره سفر إلى مدريد من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد س براغ نس ز بلد سفاي من فضلك تذكرة سفر إلى براغ من فضلك تذكرت سفر إلى براغ س برنس ز بلد سفاي من فضلك تذكره سفر الى برن من فضلك تذكره سفر الى برن مشكور سديغوا فيني قزيني متى يصل القطار إلى فيينا متى يوصل القطار إلى فيينا مشكور سديغوا <سر> متى يصل القطار الى موسكو متى يصل القطار الى موسكو مش اكر سجيوا متى يصل القطار الى امستردام <سر> متى القطار الى امستردام سيتس <سر> هاجن فايو خشتا هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ مش أكر سد بغا زيش أجرر من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ نه هل توجد عربات نوم بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار س من فضلك تذكره الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكره الذهاب فقط إلى بروكسل من فضلك تذكره الذهاب وعوده الى كوبنهاجن من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاجن و زشيچين بلقيشت вагоном واس بكم السرير في عربه النوم بكم السرير في عربه النوم